فان لا تؤفكون كذلك يختف الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوركم وخوركم صوركم 117. من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 119. الحمد لله رب العالمين قل إن